الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة المبلغ طبعاً يقدموا مروراً يجب أن يكونوا يجب أن يكونوا يتعرض مع المريض إن شاء الله لا تمنى أن تبعد ويكونوا يتمنى إن شاء الله يكونوا معكم الصناريب إن شاء الله أيضاً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين طيبين طاهرين وعلى اسرائه اجمعين اما بعد جامعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو اعلاننا بالنسبه للمعهد المفتوح لتهيئه الدعاه صدق الله الرحمن المعهد المفتوح لتهيئه الدعاه رجال ونساء للمرممان في ربحاء اي بهذا المدينه هذا المعهد بهذا المدينه وهو اعشمال المزيد شروط القبول يعلن يعني عن فتح باب التسجيل هذا المحل يعلن عن فتح باب التسجيل للطالبات والطلاب في الصف الاول للعام 2010 ويبدا التسجيل من اليوم ان شاء الله ويستمر التسجيل ان شاء الله يعني الى الاسبوع القادم وكل من يريد ان يسجل ان شاء الله موجودين في الخارج ان شاء الله يسجل اسمها هو ادارة دعوة يتعهد هذا المحف او راد ان يدعي احدا اخواده او زوجاته او قذا قضاء ان شاء الله ياتي السجل شاب في الجمعة ان شاء الله بعد عمل هذا الاعلام شروط القبول واحده تكون طالبة من اصحابتنا قيور قرب الحكم او الطالب ان تجيد القراءه والكتابه حتى يدنا كذلك الطالب ان تلتزم بلوائح المحف في سير العمل كذلك شنو الطالب ان يلتزم بلوائح المحف في سير العمل ان هذا المواد المدرسه في هذا المعهد هي 8 مواد الماده الاولى هي ماده علوم خوار الكريم والماده الثانيه ماده الثانيه هي ماده علوم الحديث النبوي الماده الثالثه هي ماده علوم الفقه الماده الرابعه هي ماده العلوم السيره النبويه والتاريخ الاسلامي الماده الخامسه هي ماده العلوم اللغه العربيه الماده السادسه هي علوم تدريس الخطابه الماده السابعه هي ماده الملل والنحل الماده الثامنه هي ماده علوم العقيده بالنسبه لنظام الدراسه في هذا المعهد برنامج الدراسه ثلاثه ايام من كل اسبوع برنامج دراسه ثلاثه ايام من كل اسبوع وهو يوم السبت والاحد والاثنين من كل اسبوع ثلاثه ايام السبت والاحد والاثنين بالنسبه للنظام بدراسه الساعه من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 11 صباحا تبدا الدراسه الساعه 10 صباحا بالنسبه للاخوات وبالنسبه للنساء اما بالنسبه للرجال فدراسه بالعصر يعني الدراسه تكون بعد صلاه العصر بهذا المسجد المكان الدراسه مباني ما حد الفتيحات هذا المسجد يعني المباني موجوده شمال المسجد فيها المبنى الذي امامنا نعم وكذلك توجد يعني اعاده الدراسه ان شاء الله الاعلام يا جماعه موجود في المسجد هنا وبنوجد ايضا في بعض المجالس مثل اخوان ممكن ان سام يعني تطلع علينا على هذه الارقام الاربعه المفيده مدير المحادثه هو الشيخ محمد مصطفى عبد الجادر ان شاء الله ربنا يوفق الجميع طيب ونحن على عجله نجيب على سؤال في جريده قدمها عبد الاخوه نسيت نسيتها والله كان بتعكك قالت لكن نسيت الان خلال الجمعه الجايه ان شاء الله واحد يقول ذكر أحد تبثل عليك الهورية بسائل اليوم ذكر أحد العلماء باستفال الطريقة القادرية البدرية أن الإسان يمكن أن يقول يا والبدر وقال لا تستغربوا لهذا الكلام لأن الله تعالى يقول واسأل القرى التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وقال هذا هو الشريف طبعا انت ما تستغرب من العرب ما تستغرب من يعني كل هذا الشخص اصلا ده منهج الصوفيه الصوفيه مش التاديه والقدر ده يعني مقرر انه الواحد يكون بيوصل في بعض الكتب بيقول لك انا الله ذاك وقال صح يعني المنهج الصوفي وقال ده شغله ليك انت ما قريتش شغله يعني الكتب بتاع الصوفيه في القطايب بتاعته بالذات والكرامات اللي بكتبوها الواحد بيجاي لغايه ما يقول لك انا الله هتقي تقي ده اللي على كلامك يا جماعه تقبلوا الكلام في ستابه الطرقانيه في المعاصر القادريا قبل مراجعه القادريا تاليف محمد سعيد القادري الان بالاتواق بيوضح الشيخ في نفسه بمتخيل رغبته وبعدين بعد ما يتذكروا بقالهم يقول لك انا الله فين عايز تصدق الكلام ده بس فين عايزين بص لما يكون في لحن انت بقى زي بيقول بتاع بيقول الشيخ علي احمد أنا. انا الشاكر المشكور شكرا لشاكل لا بشكل في نفسه قلت له انت الكلام له انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر باجي بجرعوا ليه باجي بأقول لكم وقوله انا الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواحد الموصوم وشيخ الطريقة ده انت بطرق معنا بالحال ده لألك انا الله و امضى انا ذاكرت طبيع انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر يعني قال أنا بذكر أضلع وأضلع أضلع في الدخول يقول يا فلاني فلاني دايما نصر أنا الشاكر المشكور شكراً لشاكر أنا بقول الشكر لله والله قال ليه والشكر ليه في التدادر مثلا يقول دائما قال استضرت عن الجانب قال ليه بمجولة أنا نواحد الفردوس كبير أحداتي <تصفيق> أنا <تصفيق> الله دائما شاء ما طور لعصة الثلاثة أقول لك الجماعة يقول لها الجماعة يقول لها الجماعة اعلن الواصف المنصوف شيخ الطريقه يعني الكتاب بتاع القادريه فضيل القادريه ده كتاب بتاع حاجه وكل الكلمه الصوفيه على حسب المعلومات اللي عندي من خلال الكتب قال جادل واحد بيقول لك انه هو اكن كده لما اقول لك ان ده الشيخ قول يا ودود ده قال حقا الله والدود وده ما قروه علينا انه وسلم قال ان الله لا يبت العلم انتزاع وانما يحتذه بقبض العلماء البخاري حتى إذا لم يبق على وجه الأرض عالمات اتخذ الناس بوثاً بخالاً فويروا فأقتلوا بغير علم فأضلوا وضلوا انت فائل كلامي؟ فإنه يقول لك العادي ما دليل على إنك تلادي والضرب العادي عالك ما دليل؟ ما فيه سؤالي قال واسأل واسأل القرية دابنه فيه السؤال يعني من لابن انت قال ستتها القرية دابنه فيه من الآية ينور يقول... يا القريه <تصفيق> ده مش كده والله ده ما ما دو جاي في انا هو وكان قال يا عم جاي بكال يوم يا القريه واسال العير يا العير زي ما بابا قال وانا غليك هنقول يا اش بجر ده ما فاهم بعضه البليد في النهايه مش شوفه اي مشالده مع نادي جماعه الاخوه الصليب اي الشبكه اصلا انت فاهم يعني فلا يا بنت كلام شوف الايه الايه دي اتكلم عن عن مسار الطفل يوسف خصوصا هذا وقع للقريه ده في لغه العرب هو دائما الاصل في الكلام والحقيقه انه في واحد يقول لك انت لما تقول يا البدر يعني يعني كانك قلت ارض ومجازا يقول لك يلعب عليك الكلام ده واحد بيقول ان رمضان كان بيقول لي بروفيسور دكتور عاصم ثابت دي ولا يوصل له بقول لك دي مش تجاوز يعني تقول يا رفض ولا اعلي بذلك يعني رفض بل اعلي بذلك ارضاء مجل لا لا تتكلم هذا لا لو انا هو عند عنده ضغط وما عنده قوانين شو هاد الكلام هذا عشان ما يروح يعفي المثل اللي تاعته انه في ناس بييجوا كلام بس وبيحرموه وبيضربوه بالعوامي والمساكين بيقول لك ولهجه العربيه اصلا الاخف في الكلام الحقيقه الاصل الكلام شنو الحقيقه ده ده بالنسبه لاي كلام كلام بالذات الكلام العربي يعني يعني اكل معناه شنو اكل اكل ما ممكن تكون معناه رقص يصير باكلها قلبانا انت او اكل ما ما ممكن تكون ما اكل اكل اي مجاز ما اكل لا لا مجاز ما اكل كده بلانطه الكلام الحقيقه لا. لا ده ده مش بالكلام اصلا فهمت ان القران ده كلام عربي لما اتكلم علماء اللغه عن المجاز ووضعوا له ضوابط انت فايف كلامي انا قبل كده بقول لك في كتب اللغه العربيه انا ما عطلتش طول صراحه بيقول ابن مجاج في باب تعريف المجاز كما ذكر شوقي والبارق يعني يعني اشمل تعريف للمجاز بيقول لك المجاز هو استخدام اللفظ في غير موضعه مع قرينه ظاهره صارقه للوضع الحقيقه ابسط لك انا انت مش عارف طبعا ان الوضع الجماعه بالنسبه للدليل اللي بقى على على مفهوم قاعده المجاز هو استخدام الرمز في غير شنو في غير موضعه ما تاكد مع قرينه شروق ظاهره باينه صارقه للذهن مثال لما اقول لك يعني رأيت أسداً يخطب وهذه كلمة عربية أنا لما أقول لك هذا أنت كرجل عربي تفهم عربي أنت معلومات رأيت أسداً يخطب طوال إن تفهم من كلامي يعني الزولد شاف له خطيب قوي حبته كانت جوية هل تفهم كده هل تفهم منه كده لماذا تفهم هذا المفتوص لا يوجد سؤال لماذا أنت تفهم يعني أنت تقول أن تفهم بجنوب لو عندك اللغة عربية و تفهم ما تقول الدول لمنون الدول اللي لم يعرفت هل يقول ماه لا يفهم باللغة اللي يقول لك أن هذا ما يقولون فالبلاد جاهرة قالت يا فلاي أسد يقول لكن أنت كرجل عندك معرفة القانون عن الكلام العرض تقول ذلك فهنت فيه أنت مكلم أنه هذا العلاو قطيف قوي لماذا؟ للقليلة الثارفة القليلة الثارفة هو أنت القليلة أنك تعرف أنت بطراتك التي جملك الله عليها إنه الأسد ما منه هل لا تعرف هذا؟ ليس أن أسد ليس من خواصي الكلام هو حيواما، حيواما، حيواما، لا يتكلم فيبقى لما يبقى قليلاً لذلك اصلمت هذا الكلام عن شنوب عن حقيقتي وأنه لا يوجد أسد أصلاً يحفظ وأن الأكل في ذلك المشروب هو عجل لأن الأسد بما تعلم أنت بالخلق الله، لا يتكلم لا يحفظ ولا يتكلم فصورف الله عن شنوب عن شنوب؟ عن, عن, عن, عن حقيقته وبشاميه اني اني اخي زيد او اقول لك رايت حمارا يغني يقف الفنان او اعطاني ان هالتينت اي واحد بيقول رايت حمارا يغني انتو بتوصفوا فاكر موسى شيخ الغني لا, لا انت بتفهم كدول عندك ومعلومات في الاجتماع بتاع المجالس بتاخد كم من هذا انه طبعا ما دست لك استيانات ما دست لك حمار غني لكن قصدت لك واحد صوته زي الحمار يعني ذو ان كان اكو اكو شو؟ صوت حقيقي فتقف ويقطع على فتن لما تقرا تبقى انت تقرا الايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم دين افتك حقيقه واقول لك لا انا بنادي ابو بنادي والبدر وبقول يا بدر لكن بقصد الله القرينه الصفرايني ما لازم الكلام شو؟ الحاجه الفرينه التي صرفت هذا الكلام عن حقيقتي ما هي عند قريش قال انما ما سوق انتم انت خليك قدامي بس بعدك خطوه وبتسوق للمساء فرقه لو اخذنا بالمصدر بتاع البقعه عشان كده الخطاب لما لما جاءك النبي صلى الله عليه وسلم معاك ودي تعرف ما زيك انت ده بتلعب لما كان بيدعوا غير الله عز وجل ويقولوا يا لات فالحجبه والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نادي الله ذا فالو ما نعبدهم إلا ليقربونها يا ربائي ذلفة و الله سنرد شرق هذا كلام و كانوا عرفوا لم يقال لهم أننا نجد الله يا رسول الله أو يا محمد لأننا نحن نقصد بالله لأننا نجد الله الله قال له لا هذا اللات ده وثيلتنا لأمر و بعد كل ما قالوا هذا اللات الله قلتنا شرق لذلك لو نجد أنت لماذا شرق هذا بعد ذلك أنت أصدق أنت مشرق دب نعدي غير الله يهودك يا يهودك يهود على كان في <تصفيق> في <تصفيق> البرنامج غيره البرنامج اللي يقول يخلي الله عنده جل جلاله كتل وتبدر وكتل انفرع وكتل المكاشف ونابي انت ما عندك حجه الا تقول لي الله اذا قريب قريب شنو قريب هو سن لي انا وقت قلت بقول لك مجاز يعني ما عم بكلم في في بمقام الكلام العربي اللي ما عنده حجه لكن بتقول لي دب وصل لي امر بقول لك ايوه الشركيات <تصفيق> وصلت قال يا رب بدون لا عشان وصيتك يا الله ما, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذل فالاي اي مكريه والصوره صوره مكريه الناس جت تتحدثوا عن المشركين وان الله عز وجل اثبت ان هذا يبص يشير في الشارع فلذلك لو جات والله انت قصدك الديانو وترجع اقول لك لا انا بقصد الله هل يمكن أن أعود عليك بالكلام هذا؟ هذا يسمى جدل في وسطعي هل أنت؟ جدل في وسطعي لما تقول لماذا؟ تبدو معناها أنا أكتب الله الكلام هذا لو طبقته فيك لا تكتبه ممكن أن أبعد تقول لماذا كلامنا؟ أقول لك إذا قلت كده موقن بالكلام هذا كده القاعدة دي تابت عندك يا حافظ يا وسع يا ولي يا تاف أقول لماذا تبدو كده لا لا أنا أستطيع حلم يا جميل يا لا أصدق في الكلام <تصفيق> لا أصدق في الكلام لا أصدق في الكلام الحقيقي انت في الكلامين فهذا كل لعب على أقول أمه ذا شير في مفتاح التعفالة من الأئمة الثلاثة كان فيهم أنت يجيبوا ليه انت يجيبوا ليه ولا أعلم ليه أنا أجيب أعلم ليكم مع الشهاد هذا أم أكلم أنت <تصفيق> يجيبوا ليه دور الجافعين تبقى <تصفيق> كلامي الناس قاعده تتبرع لجمعيه اخوان معتز يعني لويدي كتليه لويدي والناس قاعده تطلع ولو بالقليل يذبطوا الاجر ان شاء الله نفس الشيء ان شاء الله ان شاء الله فكروا بالخواض بيوم الحلقهتين يوم الحلقه ده الحلقه عملي